Thank you. que What happened? ¿no? <laughs> من رحمة الله عز وجل بعذابه فغفر الله عز وجل له وغضته ملائكة الرحمة قال الله عز وجل قل يا عز وجل I the car.